يا الله. دكتور أ ن ا ا س ت أ ذ ن ك و ا ل س ا د ة ا ل م ش ا ه د ي ن في أ خ ذ هذه ا ل م د ا خ ل ة ا ل ه ا ت ف ي ة ا ل ث ا ن ي ة من الشيخ صالح المغامسي حياك الله يا شيخ صالح حياكم صالح يا, يا شيخ يا يا شيخ في التيارة الديني والشرعيين في في المثقفين الذين يرفضون الله الله هناك فعلا فتاوى علمائنا الإشكال فتاوى علمائنا دكتور موقعك هل قبول من عمق أزمة أم وأنت بعض بعض الحمد لله و بعد أ و ل ا حياك الله د ك عبد العزيز وحيا الله القامه العلميه د هاشم عبد الهاشم ا ل ل الأمر ت أعتقد و ف الفجوة الطرفين ي الثاني يمكن ينكرها أن أحد واضحة يتحمل نجد قصورا في التحرير لا في الفتوى نفسها بمعنى أ ن الفتوى مفترض في تحريرها أن عن من تجيب كثير ان ل ل إ ش ك ك ا ا ت و و ا ل ف تجيب و ى ت عن كثير من ا ل إ ش ك ا ل ا ت يجعل لها قبولا أكثر ويقطع الطريق على من يحاول أن يصل إلى ثغرة فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث يوسن رضي الله عنه ما من أي من أفضل أيامكم يوم الجمعة على عنه لها قبولا إلى صلى الله وسلم قال الله أفضل كما ما أكثر أن ثغرة من من ثم ذكر بعض ما في هذا اليوم ثم قال فاكثروا فيه علي من ا ل ص ل ا ة ف إ ن صلاتكم م ح ر و ض ة علي قالوا يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أ ر م ت أ ي بليت قال إ ن الله حرم على الارض ان ت أ ك ل أ ج س ا د الانبياء هو تحرير صحيح للكلم. تحرير صحيح صحيح الصحابة للخبر للكلم قبلوا من ل بوحي ي عليه صلى الله السماء ومع ذلك قبل أ ن يتساءلوا واجاب عنهم لا بد في ا ل ل ج ن ة الدائمه ة ف ق م ان ل ل ه أ يفرق ما بين الفتوى ا ل خ ا ص ة التي تحرر لسائل معين عارض وما بين الفتوى التي تحرر ل ع ا م ة المسلمين فالفتوى تكون التي تحرر لعامة المسلمين ينبغي تحرر لعامة بيّنة شافية أن موضح لماذا قلنا إ ن هذا حرام ولماذا قلنا إ ن هذا جائز إ ذ ا كان حراما لابد أ ن يبين هل هو حرام بعينه أ و حرام متعلق بسبب متعلق ب ب ي ئ ة متعلق بزمن حتى إ ذ ا جاء من بعدنا وزال هذا العارض الذي من أ ج ل ه ر أ ى من أ ف ت ف بذلكم في هذا الزمن ب أ ن ه حرام يجد مبررا ل أ ن يقول بجوازه فلا يظلم الناس ولا يظلم العلماء اللاحقون اما الفتوى ا ل ع ا ر ض ة التي لرجل بعينه من ا ق ا ص البلاد و من أ د ن ا ه ا و من أ و ل ه ا ي س أ ل م س أ ل ة تخصه هذه لا يلزم التحرير فيها ل أ ن ه م ا سار لا يريد جوابا عن قناعه ة صحة لكن الفتاوى التي ينتظرها الرأي العام ينبغي أن تحرر تحريرا شافيا أن لا تكلم عن صحة الفتوى فهؤلاء الهلماء أجلاء هم وأسدتنا وأسدتنا ونحن على علمهم لكن للإنسان ينتظرها ينبغي أن أن عن مشايخنا وأسادتنا ونحن نقطات أحيانا نفسه ن تحريرا شافيا ف تحرر هو يبخص هم س يقول المتنبي ولم أ ر ى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام ولو ان ه ي ئ ة التحرير في ا ل ل ج ن ة الدائمه ة ف ي ا كبار العلماء تتوسع في هذا الباب تبين وتفصر في هذه الأمور لا أظن أن كثيرا من الإشكالات قد تنتهي هذا من جهة ما يتعلق بجهة الشرعيين من جهة الإعلاميين ليسوا كلهم على نسق واحد قطعا كلهم تبين بجهة وتفصر يتعلق على تتوسع من من من تنتهي نسق في في هذه جهة أظن أن قد جهة هذا س ن ة الله في خلقه كما قال الله عن مؤمن الجن و أ ن منا الصالحون ومنا دون ذلك نعم يوجد أ ف ر ا د عدد معين من غير تحديد من غ ي ر ت س م ي ة هم البسوا أ ن ف س ه م وشاحا لا يمكن ل أ ح د أ ن يدافع س ت ط ي ي ع أن عنهم لكن من يمكن أن تسميتهم بالوسطيين ا ل إ ع ل ا م ي ي ن الذين ينشدون الحق يريدون التقريب يريدون أ ن يصلوا إ ل ى مقاصد فيها ر ف ع للوطن فيها عز ل ل إ س ل ا م فيها إ ج ل ا ل ل ل أ م ة و أ ظ ن ا ل د ك ت و ر هاشم إن شاء الله واحد منهم من قاماتهم الكبرى هؤلاء ينبغي هم أ ن ف س ه م أ ن ي أ خ ذ و ا على يد السفهاء من ا ل إ ع ل ا م ي هذا مطالبونهم به الأمر الثاني م ل ينبغي نحن ك ت ق ي ن أن لا نطالب ا ل إ ع ل ا م ي ي ن بالا يتحدثوا في المسائل ا ل ش ر ع ي ة أ ب د ا أ ع ت ق د أ ن هذا مطلب غير منصف ل أ ن ه اذا قلنا للاعلاميين لا تتحدث عن الشرعيين ل أ ن هذا من اختصاص الشرعيه ة ولا الطب تتحدثوا عن ن م من الإعلاميين سنة سنة اختصاص الأطباء وكذا وهكذا وهكذا, وهكذا. فيما لابد سيأخذ سيتحدث التدافع التي الحياة الحق أحد أن أخذاً هذه هي إذا القضية سبق منصفا لا شك ان هذا من أ س ا ل ي ب التطوير أ س ا ل ي ب ا ل ر د ع من أ س ا ل ي ب ا ل ح ث على العمل هذه سنه في في لله جل وعلا في خلقه وليس في ديننا شيء اسمه لاهوت ولا أ ح د مقدس أ ب د ا حتى إ ن علماءنا الشرعيين أ ف ق ه م الله هم أ ص ل ا ما نادوا يوما من ا ل ز ه ر ب أ ن يقدسهم أ ح د لا في آ ر ا ئ ه م ولا في ذواتهم يا, يا مقدس شيخ دعني صالح معك النقطة أتوقف في هذه、النقطة. يعني, يعني هناك فرق بين التقديس هم لا يطالبون بالتقديس و أ ن ت تعرف يعني يقينا بالذات ا ل م د ر س ة ا ل س ل ف ي ة التي نعم. عليها علماء هذا البلد يعني ق ا ئ م ة أ ص ل ا على عدم ق د ا س ة الاشخاص ولكن إ س ق ا ط ه ي ب ة كبار العلماء هل تراه من صالح الوطن وصالح هذا المجتمع هو قبل يعني اسقاط هيئة له هو يكون بالوطن وجرم قبل إسقاط قبل علاقة كبار العلماء قبل ان يكون له علاقة بالوطن هو اسم وجرم عظيم إثم أن يعني أ ي أ م ة تحاول أ ن تسقط ه ي ئ ة كبار علمائها ظلت الطريق الموصل إ ل ى عزها ل أ ن الله جل وعلا قدم العلماء في كل شيء、نعم. لا يوجد شهاده اعظم من التوحيد د الله جل وعلا جل وبعد بهم العلي يعني ملائكته مطلب أخطأ الطريقة أصلا أخطأ أظن أن أخطأ يريدونه قد الأسلوب ح مبطن ان يسقط ه ي ب ة العلماء هذا بعيد جدا、طيب. لنكن يعني منصفين حتى يمين ا صالح انت ان شيخ يعني قلت ق ئ حاجم البرنامج بمبدأ السلامة بمبدأ تدخل ع د ي شيء ل ل ه ا م كان احب الي ان ندخل بمبدأ الحق ينبغي ان لا بيننا وبينه اما الفئام ندخل ينبغي وبينه المعدودين الموجودون حقاً الذين يحول حقا حتى بمبدأ الكبار لا العلماء شيء يريدون يريدون فقط اسقاطها يعني لو استطاعوا أ ن يجهروا ب ا ل ب ر ا ء ة من ا ل إ س ل ا م لفعلوا فهؤلاء لا ك ر ا م ة لهم وهؤلاء ينبغي على وسائل التحرير شرعا وعلى وزير ا ل إ ع ل ا م وعلى كل مسؤول إذا ت ي ق ن من وجوده أ ن لا يقبل به البته لكننا أي... أ أ ت ك ل م عن من يريد الحق لكن أ ح ي ا ن ا لا يحسن انت جميل <تصفيق> ح فقط سؤال أ خ ي ر و أ ن ت قلت أ ن ا ل ف ج و ة ق ا ئ م ة على سوقها كيف ترى ت ج س ي ر هذه ا ل ف ج و ة بين إ خ و ت ن ا ا ل إ ع ل ا م ي ي ن والمثقفين وبين إ خ و ت ه م الشرعيين يحتاج كل منهم إ ل ى حسن الظن ب أ خ ي ه هذا مهم جدا س م ا ح ة المفتي مثلا في ا ل ف ت ر ة ا ل أ خ ي ر ة يعني حاول بعض الناس أ ن يستفزوا ل م ا حصل ن ا ا ل إ ع ل ا م ي ي ن لكنه كان ر ا ك د ا ركود الجبال、نعم. قال لهم إ خ ولم ة وهم ا شيئا يقصدون و ل يخرج منه ك ل م ة تاجج ما عليه الاعلاميون إ ع ل م ي يدل و ن وهذا ى أن أن مع م س ل ف ت يعني منصب ديني ي منصب دنيوي يعني معالي منصب ن د ي ي ع ي معالي وزير مرتبة مع أ ن بعض ا ل إ ع ل ا م ي ي ن لم يبلغ هذا دين ا ولا دنيا ويحاول ان يستفزه لكن قلت انا دائما يطلب من الكبير ما لا يطلب من غيره قدر الكبير ب أ ن يظل كبير ا ما دمنا, قلنا هؤلاء ما دمنا نقول نحن علماء وأجلاء وأهل الدين فهؤلاء هم أقدر على احتواء الإعلاميين أنا لا أطالب الإعلاميين أن يحتوي العلماء محاد الصغير لا يحتوي الأكبر لكن الأجلاء الكبار العظماء الذين هم هم أقدر نقول نحن أن لكن يحتوون وأهل يحتوي يحتوي على والذين يعرفون الطرائق الى احتواء هؤلاء أشكر... حتى إن وقعت منهم زلاته وغيرها يستطيعون ان يحتواها ل المغامسي أشكر لك ح أشكر ذ ه ل ل م د ا خ ة